رب اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك اصلحنا وبك امشينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت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 اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرفك وملائكتك وجميع خلقك أنك أَنْتَ الله لا إله إلا أنت وحدك لا شَرِيكَ لك وَأَنَّ محمدا عبدك ورسولك اللهم إِنِّي أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أَنَّكَ أَنْتَ الله لا إله إلا أنت من قالها حين اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فانت وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني اعوذ بك من الكفر والفقر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 لا إله إلا أنت، اللهم إني أعود بك من الكفر بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم الله لا هو توكلت وهو رب العرش العظيم الله لا هو توكلت وهو رب العرش العظيم الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم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 أصبح لي شعبي كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى واعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أصبحنا على فطره الاسلام وعلى كلمه الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رواه أحمد. سبحان الله, سبحان الله وبحمده من قالها مئه مره حين يشبه وحين يمشي لم يات احد يوم القيامه بافضل مما إلا أحد الا احد ارى المسلم قال اولاه الله وبحمده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير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 ومن قالها لاتمر في في يوم كانت له عدل عشر وبل قالها له في يوم لا عنه الا الله وكانت له لاتمر من الشيطان لا اله الا يوم لا اله الا الله وبل قالها لاتمر في سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه يقولها ثلاث مرات إذا خصلت غواه مسلم ويقول, ويقول أيضا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا غواه مسلم أشتغفر الله وأتوم إليه أشتغفر الله وأتوم إليه أشتغفر الله